ثُ أَنْ شَأنهُ خَلقًا آخَر فَتَذَارَكَ اللهَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِين ثمَُّ إِكُم بَعْدَ ذَكَ لَمَيتُون ثمُ إِكُم يَوْمَ القِيياامَةِ تُبَثُون.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 فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لكم, لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالزَّهْرِ وَتَأْتِي بِثَمَرٍ مِّنْهُ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 إِ فِي ذَلِكَ لآياتاتِ وَإِن كَُّا لَمُ بتَلين ثَُّ أَنْ شَأنَّا مِنْ بَعِْهِمْ قَرنًا آآخَرين فَأَرسَلنا فِيهِم رَسُولًا مِنهُمَّ نِعْبُدُ اللهَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَيْرُ أَفَل تَتَّقُون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بنقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون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 فخَذَتهُم الصَّيحَة بِالحَقِّ فَجَعَللهُم غُصَ فَبُعْدَ للِلقَوْمِ الظَّالِمِين ثمَُّ أَنْ شَأن مِن بَبعْدِهِم قُرونًا آخرين مَا تَسْبقُ مِنْ أَُّةٍ أَجَهَا وَمَا يَسْتَخِرُون ثُ أَرْسَلنَا رُسُلَناَا تَترااب كُ مَا جَ أَأَُّ تَ الررسُولهَا كَذَّبُ فَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعضَو وَجَعلناهُم خَادِييس فَبُعدًَا لِقَوْمِ لا يؤمنون ثَُّ أَرسَلنا مُسَا وَأَخَاهُهَا رُونَ بآياتنَا وَسُلفَان مُبِين إِ فِعوونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْبَرُوا وَكَانوا قَوْمًا عَين فَقالوا أَنُؤِّنُ لِبَ شَرَيْين ممثلِنَا وَقَمُهُمَا لَناَا عَابِدُون فَكَذذَّبُهُمَا فَكانوا مِنَ الْمُهْلَكين. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قِرَارٍ يا يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ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 وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولائكَ يسارِعون في الخَيرات أُلائِكَ يُسارعون في الخَييرات وَهُمْ لهَا سَابقُون وَل نُكَلّفُ نَفْسًَا إِلَّ أُصْهَا وَلدَيْن كتاب يَطِق بالِالحَقِّ وَهُم لا يُظنَّون. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْهَرُونَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ على أَعْقَابِكُمْ تَنقَصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٍ وَهُو خَيير الرازقين وَإَِّكَ لَتَدْعهُم إ صِاطٍِ مُسْتَقِيم وَإَِّ الذيينَ لا يُؤمنِنُونَ بِالآخِرَةِ عَن الصّراطِلَ نَاكبًُا وَلَْ رَحِمناَاهُم وَكشَفْنَا مَا بِهِم مِنْ ظُرَِّّ لَجج فيِي طُغْيانِيم.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 وَهُوَ الذي أَنْ شَألَكُمُ السَّمعَ وَأَبِصَارَ وَالأَفِْد قَللََّا تَشْكُرُون وَهُوَ الذي ذَرَأكُمْ فِي الأررضِ وَإِنَيهِ تُحْشَرون وَهُوَ الذي يححِي وَيميتُ وَلَهُ اختتِلَافَُّيْلِ وَ النَّهارِ أَفَل تَعقون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وَعِظَامًا أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا مِنْ قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدِهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قالوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَدِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين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 افَحَسِبْتُمْ انَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين